جفنه علّ ما جفنه علّ ما ومن العلم ما وحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا اول ما الحق في وقت ما الزهر ما ها ههاتها ها ههاتها ها ههاتها من يد الرضا برع كيف يشكو من مين له یا حبيبی یا حبيبی یا حبيبی یا حبيبی یا احبی بوم منا بوم منا دلمو مكان اचालو ما ضمنا ضمنا حولنا فغدونا لها كل لمن لا ما لا لا في الهواء ها كذا الحوت لو قاضى إن عشتنا فعظنا أن في وزننا